117. أولئك لهم مغفرة ورزق كريم 118. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم 117. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد 118. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أن به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب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 113. ولقد آتينا داود منا فضلا 114. يا جبال أوبي معه لَهُ 115. وألنا له الحديد 116. أن أنعمل سابغات في صَالِحًا في بِمَا 117. وعملوا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 وَرَبّكَ علىلَ كُلِّ شيءَيْهِم فَفِيض قُلدُ ال الذي نَزَعَتُم مِن دُونِ الل لَا يَمِكُونَ مِث الطلَ ضَغوتِ في السَّمواتِ وَلَا فِي الأرض وَماَالَهُ فِيهِمَا مِشِدكِ وَماَا لَهُ مِنْهُم مِظَهيد من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 قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قُل لَّا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تُمَارُونَ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 وَمَا وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين 118. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة 117. قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون 118. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا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 129. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد 120. قل إن ربي يطذف بالحق علام الغيوب 121. قل جاء الحق وما يبدئ